الحياة دروس أداء عبد الله شلوي. الحياة دروس والماء من مثابر والفرص ما هيتي يا كل مرة والبخيت اللي على لاحادات صابر يشتغل والوقت خيرانص بشرة والبخت. لا, لا أحداث صابر يشتلك والوقت خيرا نصف شرا ويدري أن الدين للمكسور جابر والمظاهر لا تغرى لا تغرى ويدري أن الدين للمكسور جابر والمظاهر لا تغره لا تغره ويعلم أن صدور خلق الله مقابر ولا يماشي كل تيار يفره ويعلم أن صدور خلق الله مقابر ولا يماشي كل تيار يفره الحياة دروس مثابر والفرص ما يتهيّا كل مرّة والبخيت اللي على لاحداث صابر يشتلت والوقت خيره نصف شرّة والبخيت اللي على لاحداث صابر يشتلت والوقت خيره نصف شرّة يجتهد وإن كانها خطأ لا يكابر عودة فالحاق ما يمكن تضره يجتهد وإن كان أخطى لا يكابر عودة فالحاق ما يمكن تضره ويحترم نفسه إذا جاء في المنابر ويحترم غيره ويلقى ما يسره ويحترم نفسه إذا جاء في المنابر ويحترم غيره ويلقى ما يسره دروس والفرص والبخيت اللي على لاحداث صابر يشتلت والوقت خيرا نص شرة والبخيت اللي على لاحداث صابر يشتلت والوقت خيرا نص شرة احترام الغير من طبعا لكابر ومن عرف منايا لله دله احترام الغير من طبع لكبر ومن عرف منايا لله دله كل حي فوق هذه الأرض ابر والبقال اللي ما به شيء غره الكريم اللي بما نخفيه خابر خالق الخلق وما يخفى ذرٌّ والبخيت اللي على لاحداث صابر يشتلك والوقت خيرا نصف شره والبخيت اللي على لاحداث صابر يشتلك والوقت خيرا نصف شره